124. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 125. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 114. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 115. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 116. ولو سمعوا ما استجابوا لكم 117. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا 119. وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 110. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 111. ولا تزر وازرة وزر أخرى 124. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا 125. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم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 119. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود 110. ومن الناس والزواب والأنعام مختلف 111. إنما يخشى الله من عباده العلماء 112. إن الله عزيز الغفور 113. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 119. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها دغوب 110. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 أروني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِذْثٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا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 وَأَقُسَمُ بِاللههِ جَهْدَ أييمَانِهِمْ لائِجَ أَهُم نَذير ل يَكَُّ أَهدَ لكَُّ أَهْدَ مِن إِحْدَ الْأُمَم فَلَم ما جَأَهُم نَذيرَّا زَادَهُم إِلَّا نُفُور اسْتِكْبَرام فِي الأأَررضِ وَمَكْرَ السَّيّ